مَا ظَنَاتُم أَ يَخْرجُ وَظَنُّ أََّهُ م نِعَتُهُم حُصُونهُم مِنَ اللَّه فَأَتَهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيثُ لَمْ يَحتَسِبوا فَأَتَهُم اللهَّهُ مِنحيَيثُ لَمْ يَحتَسِبوا وَقَذَ فَفِي قُلوا بِهِمُ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 فَا اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ منكم وَمَا فَاَتَّكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ لِلْفُقَرَاءِ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 وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ والَّذِينَ جَاءُوا مِمْ بَعِّهِمْ يَقُونَ رَبَّّنَغْفَِّنَا وَلِإِخْوانِنَّينَ سَبَقُون بِالإمَانِ وَلَا تَجعَلفِي قُل بِنَا غِلَّا وَلَا تَجعَفِي قُلُ بِنَا غَِّ لَّذينَ آممَنوا رَبَّّنَ إِ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 لإِنْ أُخِْرجُ لَا يَخْرجُونَ معَاهُم وَل إ قُوتِلُ لَا يصُرونَهُم وَل إَِّ صَرُوهمْ لَُوَلَّّأَدَبَارَثَُّ لَا ي صَرُون لأَتُمْ أَشَدُّ رَحبَةَ فِي صُدُورِِهِم مِنَ اللَّ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 فَكَانَ عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَالْتَنْظُرْ نَفْسُمَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ